سائل يقول أنا مريض بقرحة في المعدة وأخي مريض بالبول السكري وهما مرضان لهما مشقة على النفس فهل يباح لنا الفطر في هذه الأحوال أي مرض يشق الصوم معه يجيز الفطر كما نصت عليه الآية الكريمة وعلى من به هذا المرض أن يقضي فقط ما دام يرجى برؤه فإن كان لا يرجى البرء بإخبار الثقات فله الفطر عليه الفدية فقط ولا قضاء لأنه لا يستطيعه مع هذا المرض والله أعلم